ألف نام ميم ألف نام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس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 وَقَدَّرَهُ منازل لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي أَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْمَهَالِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَآيَاتٍ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وارضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم الناء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النار تجري م تحتهم في جنات النعيم تجري من تحتهم الانار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام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 وإذا مسى إنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسلفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم وجاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجز القوم المجرمين ثم جعلناكم خلايا فِي الأرض من بعدكم لنا ضر لنا ضر كيف تعملون قَلَ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا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 قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانون وتعالى مما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختنفوا لولا كلمة سبقت من الرب كلا قضي بينهم لقد يبينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من الرب فقل إنما الغيب لله فاتضروا إني معكم من الماتضرين وَإِذَا أَנَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرًا إن رسولا يكتبون ما تكررون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به برحة طيبة برحة طيبة وفرحوا بناجاة جاءت ريح عاصفه وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لان اجيتنا من هذه لان اجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا امْتَأَ جَاءُهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا على عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّمَا دَخْلُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَايَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ آنَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ فاختلط به مما إنما مثَل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض مما مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفاً وزيّنت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا لين أو نكر فجعلناها فجعلناها حصيدة كألم تظن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقون هم قوم قتر ولا لله الا ائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ولا من كسب السيئات جزاء سيئا جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلا وترهقهم ذلا ما لهم من الله من ناصر ما لهم من الله من ناصر كأنما أقشيت وجوههم قطعا قطعا من الليل مظلما كأنما أقشيت وجوههم قطعا قطعا من الليل أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم وقالا شركاؤهم ما تقولون وَمَا تَمْنِيَانَ تَعْبُدُونَ فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا إِذًا عادِرَاتٍ ياكن عن عبادتكم لغافلين، فكفّ بالله شيدا بيننا وبينكم. ياكن عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أصنفت، هنالك تبلو كل نفس ما أصنفت هنالك كل نفس ما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 قُل لَّن يَهِدِي لِلْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ وَأَمَّا الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أم من, أَم مَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم إِلَّا ظَنًّا إِن ظَنُّوا إِنَّ لَا يغني مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم, إن كنتم صادقين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 يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة إلا ساعة من النجار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بنقا الله وما كانوا وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّي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 إذا جاء أجلهم فلا يستأخرو ساعة فلا يستأخرو وَلَا ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذبه بيانا أو نهرا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع أمر توب الآن وقد قوت بيت استغفرون ثم قيل للذين ظنموا ذوقوا عذاب الخلد هل توجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك احق هو ويستنبئونك قل اي وربي ان وإنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت في الأرض نفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب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 هو حي ويوميت واليه ترجعون. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه, موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحما وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم عن الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون وما تكون في شأن وما تتلو مِنْهُ من قرآن ولا تعملون من عمل إلا, إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مباصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو, الغني سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون عن الله ما لا تعلمون قل الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الحياة الدنيا متعون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا بما كانوا يكفرون وَاتْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ نَاقَ قَوْمَهُ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي بِآيَاتِ اللَّهِ وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم وما ثم قدو إلي ولا تضرون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 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المندرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نضرب على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا وكانوا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا أنا مبين قال موسى أتقولون للحق نم جاكم سحرا هذا ولا يفلح السحرون قالوا أذتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما وتكون لكم الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى قَالَ لَهُم مُوسَى أَقِيمُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جَئْتُ بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كره الْمُجْرِمُونَ ما آمن لموسى إلا ضرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لا عارف في الأرض وإنه لمن المستفيدين وقال موسى يا قوم إخوتم إياكوا تتم آمنا بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إياكوا مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء أن قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأ غزنته وأمواله غزنته وأمواله في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك طمس على سبيلك ربنا قمِس على أموالهم واشد على قلوبهم واشد على قلوبهم فَقَالَ فَ وإذ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان نسبي الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر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 وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقل بوأنا بَنِي إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك من ربك الحق فلا تكونن من الممتلئين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى, حتى يروا العذاب الأليم فلو كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا أَفَأَتَتَقْرِبُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وما كان لنفس آتؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرد على الذين لا يؤمنون قل نذر ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون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 وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَتَىٰ يَأْتِيَهُمُ الذِّكْرُ أَفَاتَّخَذُوا مِنْهُ عِدَّةً حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ يَوْمُ الْفَجْرِ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ ننجي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعات فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب بقي من من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن وإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين